خير ايه؟ خير ايه يا حسين؟ آه. ايه اللي هيهل؟ دول تلات حتة يا حسين اصل الخير ده عامل زي الميا المقطوعة لما بتيجي آه في الأول تنزل نقطة نقطة بعدين تضرب الحنفيه في وشك وتغرقك ميت ايه وحنفية ايه؟ آه. يا جمالات جمالات انت يا ست جمالات تلت. تعالي تعالي زهراتي الأخوك الكبير <تصفيق> تلات نسخ يا بني آدم مبروك مبروك يا حسين ألف مبروك يا اخويا ألف ألف مبروك إنه على إيه؟ اخوكي باع من الرواية الجديده ثلاث نسخ بحلو ثلاثة ثلاثة والله يا الف ليره بيضه يعني خلاص أروح أبلي الشربات وأوزحها على أهل الحته كلهم لا لا لا لا لا مش لدرجه شربات يا جمالات لا لا لا أنا حنزل اشتري صنية بسبوسه كبيرة نبعطرها على الخلق اللي في الحتة كلهم أصلا أنا بموت في البسبوسة ونبقى نعدي بقى ونبقى الأعلى مبيعاً ساعتها بقى نبقى بن الشربات يا عالم يا عالم للتنجل حيسلوني دول تلات نسخ برضو برضو مستعتر يا جابلان تلات نسخ <تصفيق> هتبقى أعلى مبيعاً بعد كم مئة سنة إن شاء الله يا سلام يا أخوة ما تقطع الشيء يا سلام يدينا ويديك طول العمر يا نجاتي وقعدين مالك مصدر لي وش الكلب كده ليه الروازة الفل زي الفل وثلاث نسخ مش لعبة ما فيهاش عيب يا نجاتي والعلمك بقى إن كان في عيب يبقى فيك أنت أنا أيه وأنت ازاي بقى عبقري زمانك لينك راجل قديم العالم كله بتقدم واقف مطرحك بص على النسخة ده منظر ورق يطبع عليه ده غلاف يبيع فين سورتي يا استاذ؟ فين السرداب فين المفزوع؟ ها. طب شبك من كل ده؟ بقى أنا أنا حسين أبو المجد روايتي تنزد بتلاتك دي خمسة وسبعين قرش؟ ليه؟ عارف انت؟ روايه ماركيز أنا بشتريها بكام يا أستاذ؟ مين يا أخي ماركيز ده؟ ده مؤلف رواقي زميل سبقني وخد نوبل هي بسألت وقت قبل ما حصلوا أنا كده وحفضل كده طول عمري يا حسين وبعدين روايتك بتلاتة جنيه وخمس سبعين قرش وما بيتباعش أهم لما نزلها باغلى من كده هيحصل إيه النشر النهاردة حاجة تانية غير نظام الفجالة بتاعك أنا جاتي والله طب ما تعلمني يا أخي منك نستفيد بص بص لدول النشر الكبيرة اللي زي دارنا حنوح وإنت تتعلم بص لله اللي بيتباقوا عليه وعلى الأغلفة عاملة زي يا أستاذ نارده في دعايه في التلفزيون والنت والجرايد في ندوات وحفلات توقيع مش تبعت النسخ للتجار ويبيعوا من نفسهم ده انت بقى ناوي على خراب بيتي يا ده مش نشر ده غسيل اموال وانا خلاص خلاص مش هصرف جنيه واحد زياده على روايتك المشكله دي انا مش نايس يبقى بتقف عقبه في طريق مستقبل الادب يا نجاتي اتكلم انت مين اللي دسك عليا مين من المنافسين في مجال الادب البوليسي بعتيني المين وبكام يا نجاتي يا عميل يا نهارك اسودوني انت بعت اخويا بعت اخويا يا نجاتي انتوا اكيد ورسين عرق ترلل من عريفكم محترمه اعمل يا نجاتي اعمل تلات نسخ مش شوية ابدا تلات نسخ دول حاجه كبيره قوي مش بدايه سيئه مش بدايه سيئة ابدا لما يوصل العدد خمسة ابقى بلغني أنا رايح التراب أرى الفتحة لابوي وأمي ووزع قرص على الغنابة يمكن النحس يتفك والله ده أحسن حل وأنا جاي معاك عشان أحفر لك واتفينا الجنبه سمع جوزك يا جمالات أنا ساكت وعامل احترام ليكي بس انت بتقولي هنقتدي بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات مهمته اخوكي مش هتفوقه غير لما تندفنه بالحياة كده الله ما انت اللي ناديت لي لي تعالوا وزغرتي لاخوكي بقولك زغراتي على خبته فوق يا استاذ اقرب حقيقتك انت مؤلف فاشل <تصفيق> انت بتغير مني عشان انا موهوب وانت لا انت مجرد ناشر يعني سكيبت فلوس <تصفيق> انا غير منك انت ده انت مجنون رسمي والله انا اجني منك فعلا عشان طواعتك انت واختك وحطيت فلوسي للمره السادسه في الشخبطة اللي بتكتبها لا لا يا مجرم يا حاقد السرداب المفزوح هيبيع هيبيع وهيترجم لغات العالم كلها الحية والميتة وهتشوف اطلع بره بيتي يا حسين اطلع بره بيتي وما تعتبش الشارع بتاعنا ده باتاتاً أبداً أبداً تاني لا لا لا لا لا لا. لا لا لا. انت بتطرد اخويا قدام ولا ايه وانت كمان وانت كمان انت كمان وراه وراه روح كان يصرف عليك يصرف عليك انت طالق يا جمالات يخرب بيتك يا نجاتي طلقني يا حسين طلقني بتطلى اختي يا ناقص يا قليل الاصل يا كلب وراحه ابويا وامي اللي ما بحلفش بيهم باطل لا خليك صوابع الندم لحد ما ما يبقاش عندك صوابع اساسا يا خسيس يا نادل بالك يا مامي من ساعة ما جاده مات وانتي ما خرجتش من الفيلا خالص حرام عليك نفسك هايزاني عمل ايه يا شافكي اخرج وتفسح وانبسط عايزاني استاكل وشي وتنبط علي بالكلام وات تاكل وشك ايه يا مامي ايه حبيبتي الكلام ده الالفاظ دي انتي عمرك ما قلتيها انا ملاحظة كده يا ماما ان انتي بقاتي بري بيئة سبيني يا شافكي جدك ساب لي حمل قوي ولازم اشيله عشان يرتاح في تربته ما يمكن يكون مستريح دلوقتي ما ده كان بيوقع في زيت مغلي وبيفقفق وبيفرفر اطلعي انتي نامي وسيبيني لو تقولي لي بس ايه اللي بتفكري فيه بقالك يومين بدور على الخيط اللي حيكر البكره كلها ويوصلني لحل اللغز مامي انا مش فاهمه اي حاجه من الكلام اللي انتي بتقوليه ده جدك سايب اوراق كتيره واكيد فيها الخلاصه والله يا مامي انا خايفه عليكي قوي أصلي أنت مش متعوده على الشغل خالص أمك بميت راجل يا بيت اطلع يخذيلك تعسيلة وما تنسيش تتكلفتي كويس باللحاف مامي أنا مش قادره اصدق بيت وتعسيلة وتتكلفتي أنت تعبانة قوي يا مامي ولازم لازم تروحي تتعالجي ظاهر كده يا حبيبتي ان موت جد وأثر عليكي وخلى صوتك يتغير وعينيكي تبقى مبرقه كده على طول مامي أنا خايفة عليكي قوي خايفة عليكي بجد قوي ايه ده انت عامل كده ليه يا ابو المجد يا ابني فك نفسك فك انت لسه المستقبل قدامك طويل قوي طويل يا عم عتاباوي انا بالي ربع قرن بكتب نتيجه زي ما انت شايف الظاهر اني مؤلف فاشل زي ما بيقول عليا نجاتي لا لا يا حسين يا ابني لا انت موهوب ايوه موهوب انا الوحيد اللي عارف ايه اللي ناقصك قولي يا عم عتاباوي راجل حكيم وكلامك كله عبر. قول انت نقصك تعمل رواية حقيقية رواية من قلب الناس من جوه الشعب تعمل زي الفريد شكوكو الفريد شكوكو أيوة مين؟ مين الفريد شكوكو شكوكو, شكوكو يا راجل ازاي بتكتب روايات بوليسية وما تعرفش شكوكو اه ها <تصفيق> ها طب وده بقى الواحد يوصل لمستوى ازاي تفتكر يعني تعمل زي ما عمل علشان يكتب رواية 30 يوم في السجن هتشكوكو هو اللي كتب 30 يوم في السجن؟ ممم بتاعت فريد شوئي عم اعتباوه ما هو فريد شوقي هو اللي اقتبسها من هيتشيكوكو يا عين هايوة ونكحد علشان هي رواية حقيقية من قلب الناس انت عارف انه هو حبس نفسه في السجن عشرين سنة علشان يكتب الرواية دي والناس تصدقها حبس نفسه عشرين سنة عشان يكتب ثلاثين يوم بس فعلا فعلاً الكتابة دي معاناة ماليه هيت شكوكه مر بتجربة حقيقية طلع منها برواية كسارة الدنيا انت كمان لازم تعمل كده صح انت عندك حقا مع تباوي انا قتل نجاتي وخش في السجن زي كوكو اللي بتقول عديدة لا لقا يا ابني انت كده هتاخد اعدام قبل ما تكمل الفصل الاول انت مش اخوك صابت بوليس الزاق له ايوة الزقلو. ممكن القضايا اللي بيشتغل فيها تفيدك عندك حق والله يا عم اعتباوي لازم اكتب رواية حقيقية عشان الناس كلها تعرف ان حسين ابو المجد دبوس هو اهم كاتب روايات بوليسية في العالم كله